بسم الله الرحمن الرحيم, <تصفيق> الله الرحمن الرحيم. <إن إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر <welcheikka> إن شانئك هو الأبتر